جَجَم لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ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 مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بالسموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صف لا, لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صوادا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَى إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنت تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِقَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرْوَةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَامٌ إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنْ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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن فأما من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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَا هَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْثِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى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 وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره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 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها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 جاء لفي سجين وما أدرىك ما سجين كتاب مرقوم ويلو يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثين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 قِين وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 السموات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين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 حديث الجنود في الرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محور بسم الله الرحمن الرحيم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 انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم قليلا بسم الله الرحمن الرحيم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 ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها <تصفيق> الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلّى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا لصحف الأولاد صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم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 129- وجاء ربك والملك صفا صفا 120- وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا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 سَانَ فِي كَبَد ايَحْسَب ان لن يقدر عليه أحد عَلَيْهِ يقول اهلكتم ما للبدء فيحسب ان لم يره احد ايحسب يره أحد. ألم نجعل له عينين وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا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 فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تقعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال سَنُما تحدث اخبارها تحدث أخبارها بأن ربك اوحالها يوم اذن يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 يحسب أن ما له أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمل ممددة